ثلاثة. انظر إلى الصور، ثم قرئ الجمل مستعينا بالصور. والدي حلاق. والدي عامل. والدي موظف. والدي مهندس. والدي خياط. والدي متقاعد. والدي تاجر. والدة مدرسة والدة ربة بيت والدة موظفة والدة مهندسة والدة طبيبة والدة مضيفة والدة ممرضة أخي طالب أخي طباخ أخي قادن أخي جزار أخي بقال أخي نجار أخي صائغ أختي طالبة أختي طباخة أختي قاضية أختي صحفية أختي طبيبة أسنان أختي صيدلانية أختي مهندسة